بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون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 إسرائيل وكفر الطائف فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.